أظن هذا كل شيء الآن سنفتح الطرود ونختبرها لنعلم ما هو نوعها ماذا لدينا؟ إنه مسحوق خطير للغاية إن استنشاق القليل يمكنه قتلك في غضون دقائق يبدو لي أن كل الحزم متماثلة والبقية من نوع آخر ستكون كل الأكياس من هذا النوع صحيح؟ سنغلق الأكياس بإحكام كي لا نفضح أمر أحد أجل خذ لا تستطيع أن تزينها مع المغانط عليك أن تنزعها. أجل لدينا ستة كيلوغرامات جرامات وأربعة وعشرون جراماً قيمتها مائة وستة وخمسون ألف دولار أجل هذه كمية جيدة الآن تحولت القضية إلى تحقيقات الأمن الداخلي سيقومون لاحقاً بالسجواب السيدة وتحديد إذا كانت على علم بالحزم التي تقوم بنقلها ستصادر الممنوعات كدليل حتى يتم الحكم على القضية ثم سيتم التخلص منها إنها بداية جيدة لهذا اليوم. أنا واثق أنها ليست الحمولة الوحيدة التي سنمسك بها اليوم. الذي تحمله معك اليوم؟ لا أحمل ما تريدون. ما أدراك بما أريد؟ لأنني أسافر دائماً. على. ج... الركاب التقيد بالتعليمات يرجى ارتداء الكمامات بالشكل الصحيح حفاظا على سلامتكم هل أنت لوحدك؟ أجل بدأ الناس يتشجعون للسفر أكثر مما كانوا عليه عندما بدأ ينتشر فيروس كوفيد وبدأ عدد المسافرين يتزايد ببطء يجب علينا أن نميز الأشخاص الذين يسافرون لأسباب مشروعة عن الذين يستغلون الازدحام بالمسافرين سلب كوفيد أرواح عدد من الضباط، لذا فالمهربون يفوقوننا عددا وعلينا مضاعفة جهودنا للقيام بالعديد من المهام على المسافرين الاستعداد انتباه على المسافرين الاستعداد الآن لدينا رحلة قادمة من كينغستون جامايكا. هل تحمل منتجات طاعة؟ لدي فلفل وبالطيخ نباتات حبوب لحوم أي شيء من هذا القبيل يكون مقابل من قبلنا مرحبا سيدتي أهلا طب مساؤك. سنقوم بتفتيش سريع أجل هل أنت بمفردك؟ أجل حسنا لقد استشعر الكلب وجود نباتات في حقيبة هذه المسافرة أحب الكلب الحقيبة صحيح؟ أجل تلك الحقيبة حسنا سنتحقق إن كانت ممنوعة أم لا هل هذه كل حقائبك؟ أجل تلك التي هناك الكركديه. كلا هذا حميضة حسنا أردت تذوقها لديك أطعمة لذيذة كثيرة بودرة البصل سردين إن الزراعة هي الطريقة التي تكسب بها الولايات المتحدة أموالها إننا نحاول حماية الزراعتنا عن طريق إيجاد هذه الآفات والقضاء على خطر انتقالها إلى المحاصيل الزراعية هل هذه ليمونية؟ أجل الليمونية ممنوعة؟ أجل سأبحث عن آفات في هذه رأيت لطخة سوداء قد تكون فطرا وحسب لكنني سأتحقق من وجود المزيد أجل وجدنا حشرة فيها إنها صغيرة للغاية يمكنكم رؤية بقع سوداء لذا الآن سأستخرج الحشرة وسأضعها في مستخلصاتنا لقد أمسكنا بها إذا وجدنا حشرة نقوم بتسجيل البلد الذي أتت منه ورحلة والسلعة التي وجدناها فيها ثم سنشحنها إلى منشأة USCA حيث سيكون لديهم معرف ليخبرنا بما حسنا حسناً وجدت بعض الحشرات على الليمونية لذا سأحتفظ بها بما أنني لا أستطيع تمييز هذه الحشرات حسناً لكنك كنت لطيفة للغاية شكراً لتصريحك عن كل شيء كيف هل الكل جاهز؟ إليك علم نتتبع اليوم مركبة دخلت من معبر ساني سيدرو لدينا إخبارية تفيد بأن المركبة مليئة بكمية غير معروفة من الممنوعات البلورية نحن نراقب الهدف علم لقد وجدتها إنها ثالث مركبة أمامنا الآن هل اجتازت محطات الوقود تلك للتو؟ إنني أمر أسفل الجسر في هذه اللحظة الشاحنة البيضاء الصغيرة. نلاحق السائقة لنحدد وجهة الممنوعات، ونصل إلى الأشخاص الذين يحتلون المراتب العليا من المنظمة. لا زال أتباع الشاحنة 105 كيلومترات في الساعة. الأفراد الذين ينقلون الممنوعات هم عموما الأعضاء لقل مستوى، ولكن بينما تتوغل هذه المواد الخاضعة للرقابة في أمريكا، فإن أعضاء المنظمة الذين يتعاملون مع حولاء يكونون من المستوى الأعلى. هؤلاء الأفراد لديهم صلات أكثر ويمكن أن تكون تلك نقطة البداية لتحقيق عميق مع المنظمة أصبحت الشاحنة البيضاء إلى جانبك رأيت ذلك إنها قرب هذه الشاحنة علم لدينا فريق متمكن لهذا اليوم لدينا مراقبة جوية أمل أن نتمكن من إجراء العملية بشكل جيد وإبقاء الجميع سليم منها تستعد للانعطاف يسارا عند ذلك المخرج الوضع جيد أنا أراقبهم نحن نتجه شمالا. نذهب نحو لوس أنجلوس أو مقاطعة أورانج لكننا لا نعلم كيف سيتم تمرير الممنوعات للمستوى التالي من المنظمة قد يكون ذلك بتسليم الشاحنة لشخص آخر أو أن تقود سيارتها إلى مخبأ ما سيارة أصغر بدأت تتبطأ قربها ثم ركنت أمامها وهي ركنت خلفها هل تعتقد أن المركبة ترافقها؟ أجل تم التأكيد يبدو أنها ستتبع السيارة التي تواصلت معها نفترض أنه شخص الذي تسلمت منه التعليمات إنها تنعطف إلى اليسار الآن نعمل أن تقودنا إلى المكان الذي ستفرغ فيه السيارة حمولتها لقد توقفت إنهما على الجانب الشرقي في موقف سيارات مقهى يبدو أنهما على اليمين أعتقد أن الأمر يحدث خرج الشخص من السيارة إنه يتجول في الأنحاء إنه متجه إلى خلف عربتها الآن عليهم إخراج البضاعة المهربة سننتظر حتى يقوم بهذه الخطوة إنه يتحرك ذهابا وإيابا ما بين سيارته وهذه الشاحنة إذا صعدا إلى الشاحنة فاستعدوا للإنطلاق يبدو أن المشتبه بهما هنا على اليمين توقفا في مقهى لا يمكننا الدخول إلى هناك ببساطة لا نريد إفساد المراقبة حسن الحظ لدينا دعم جوي اليوم لمراقبتهم. أعتقد أنه يعود إلى سيارته الآن ننتظر لنرى إن كان سيخرجان البضائع عن مهربة من السيارة إلى مركبة أخرى ثم سنرى كيف ستتم العملية يبدو أن الأبواب مغلقة وهي تجلس في مقعد السائق وهو في المقعد المجاور للسائق في الشاحنة الصغيرة يجلس رجل الذي التقى بها في الشاحنة الآن بدأت السيارة بالخروج يا للهول وتحركت الشاحنة ذهبت الشاحنة بدأت المركبة المستهدفة بالتحرك تتجه الآن شمالا حسنا سنتحرك ونبقى معها عند هذه النقطة سنكون قد دخلنا إلى المقاطعة التالية باتجاه الشمال على صعيد العمليات أصبحت الآن من مسؤولية مكتب لوس أنجلوس نحن على وفاق معهم القرارات متطابقة هم يجرون المكالمات ونحن ننتقل إلى دور الدعم ما زلنا لا نعرف بالضبط إلى أين نتجه لكنه قد يكون مخبأ تخزين وبعد ذلك سيتم تفريغ البضائع المهربة هناك نرى في المخبأ الكثير من الأسلحة لذا فهذه العملية ليست بسيطة إنه أمر جدي دائما تزهق الأرواح خلال النشاطات الإجرامية التي تتعلق بالممنوعات نزلال التو سنرى ما الذي سيحدث إنها تنعطف إلى اليسار الآن تتجه غربا إنها منطقة ريفية جدا تتباطه في منتصف الطريق تقريبا إنه منزل مخبأ أو مستودع مكان ما حيث يستطيعون ركن سيارة وإخراج البضائع علم يتم الانعطاف يمينا نحو طريق ترابي نهاية هذا الطريق مسدودة يقود هذا الطريق إلى عدة مساكن يا للهول أستطيع الحصول على رؤية أفضل أيها الطيار يبدو المكان كأنه ساحة خردة توجد مركبات ومقطورات وغيرها مركونة هناك وكأنه مشهد من بريكينج باد بدأ الأمر يصبح كذلك يخرج أحدهم من المنزل ويتجه نحو المركبة رجل أبيض قميص خمري بنطال أخضر خرج رجل آخر للانضمام إليه رجل أبيض قصير معطف جينز أزرق وقبع خضراء عادوا إلى مكان تواجد خزان الوقود إنهم أسفل تلك الشاحنة البيضاء أجل نحن ذا يبدو أنه المكان الذي ستفره الفمولة فيه أجل هذا هو نداء عاجل إلى جميع المسافرين حسنًا يا رفاق تلقينا معلومة من مطار جيف كي صادروا حمولة من الممنوعات للتو عادة عندما يتم القبض على أحدهم في مطار آخر نقوم بنشر المعلومة بسرعة لنفتش تلك الرحلات كانت داخل حقيبتها التي تم فحصها لذا سنمر ونحاول فحص أكبر عدد ممكن من الركاب إذا رأيت شيئا غريبا افتح حسنا. ما زال لدينا العديد من الرحلات الجوية المشتبه بها من بلدان مصدرة مختلفة والتي ستأتي تقريباً في نفس الوقت منذ متى وأنت في بوغوتا؟ منذ أربعة أيام أربعة ولأي غاية؟ عطلة في عطلة الربيع نرى الكثير من الطلاب الذين أخذوا عطلة من المدارس والجامعات هل تحمل جواز سفرك؟ علينا انتقاء من يذهبون في إجازة وفصلهم عن الذين يحاولون الاستفادة من وجود أشخاص كثر يسافرون ويحاولون الاندماج والتصرف كما لو أنهم في استراحة الربيع. حسنا سيدتي اذهبي مباشرة من هنا اتبعي ذلك الرجل هناك واتجهي يسارا طاب يومك تلك حقيبة جميلة أنا أحب الحقائب ذات الرسومات لم أرى ذلك من قبل لذلك لفتت انتباهي إذن اتبعيني حسنا سنقوم بفحص الحقيبة حسنا احرصي أن تنقل تنقلي شيئا لا يجوز نقله هذه حقائبك؟ أجل كلها؟ أجل هل تحملين معك شيئاً ما لأحد آخر؟ أحمل فقط حقائب أخي أخيك؟ أحب هذه الحقيبة هل قمت بشرائها للتو؟ كم ثمنها؟ مئتان مئتا دولار؟ أجل شخصياً لم أكن لأصرف كل ذلك المبلغ على حقيبة لكن لم لا؟ إنها بريفة ربما تستحق؟ ما هذا؟ ضب كبير؟ يلا الهول أجل لقد رأينا كل شيء لذا أعلم ذلك لا تشعري بالإحراج حسنا ما هذا؟ جوز الهند والفاصولية جوز الهند؟ الفاصولية الفاصوليا. أجل ممزوجان؟ هذه الحقيبة من أخي وهذه من أجل شخص آخر ها نحن ذا حسنا الفصوليا. هذه فصوليا؟ أجل لكنها مثلجة أجل هذا لذيذ جدا واضح لذيذ للغاية حسنا تذوق لا نحن لا نستطيع التذوق نحن في العمل ولا نستطيع تجربة أي شيء يكون بعض المسافرين ودودين للغاية لكي يبعد انتباهك عن أشياء معينة إنها فصولة حلوة وجوز الهند أجل يجب أن أرى بالتحديد شكل جوز الهند خاصة من جمهورية الدومينيكان افحصها يا للهول لا شيء إنها جيدة لم نرى أي ممنوعات ولا توجد أي مشكلة مع تلك المسافرة نقدر تعاونك سيدتي اذهبي في طريقك لا تنسي دبك المحشو دبيا المحشو مرحبا طب مساؤك هل تحمل أكثر من عشرة ألاف دولار أمريكياً أو ما يعادل ذلك بعملة مختلفة؟ لا لأنها حدود دولية نريد أن نعلم كم المال الذي يدخل ويخرج من البلاد كم تحمل مالاً ما يقارب الأربعين بيزو مكسيكيا. أربعين بيزو طاب يومك يمكنك جلب أي مبلغ من أي عملة تريدها كل ما عليك فعله كمسافر شرعي هو الإفصاح عن المبلغ صباح الخير إلى أين أنت متجه؟ سان دييغو. سان دييغو. معك أي فاكهة؟ خضار؟ حيوانات أليفة؟ لا معك أكثر من عشرة ألاف دولار؟ لا كم تحمل مالا؟ ستة ألاف تقريبا ستة ألاف دولار؟ نعم دولارات أريد أن أعرف بالضبط كم هو المبلغ الذي تحمله معك؟ يجب أن أرى الورق أولا هل هي معك؟ أجل إذن هذا هو المبلغ الذي تملكه بالدولار. عجل ثمانية ألاف ومائة وواحد وثمانون هل شغلت غمزات سيارتك؟ ستخضع سيارتك للفحص الثانوي هيا بنا كان لدى الرجل مبلغ معين من المال أعلن عنه في أول حاجز لأن الإعلان هناك لا يتطابق مئة بالمئة دائما سنقوم بعد النقود أمام ناظريه كيف حالك؟ هل حصلت على كل المال؟ أجل تعال من هنا حسناً إذا كان المبلغ قريبا من عشرة آلاف دولار أو أكثر فسنملأ نموذج إقرار مالي هذه هي الدولارات حسنا <تصفيق> أبعد نقودك حسنا كم المبلغ؟ تماما كما أخبرنا ثمانية آلاف والقليل اتبعني إلى السيارة في الخارج لقد قمت بمطابقة العد الأولي كان الأمر دقيقا لا يزال يتعين علينا التحقق من عدم وجود عملة أخرى في السيارة أيضا افتح صندوق السيارة من فضلك لا يهم ما الذي يأتي بالسيارة إلى ساحة الانتظار الثانوية يتم دائما فحص السيارة كيف حالك؟ وجدت نقوداً إضافية في صندوق غدائك ما الغرض منها؟ كيف حالك؟ وجدت نقوداً إضافية في صندوق غدائك ما الغرض منها؟ أظنني نسيت أمرها نسيت؟ أجل هل هي لك أم هي؟ إنها وديعة أخرى من البارحة حسناً تلك حصلت عليها اليوم سأعدها حسناً حسناً لا يفهم الأشخاص تماماً أن مبلغ عشرة آلاف دولار هو مجرد مطلب لإعداد تقارير مصلحة الضرائب الأمريكية على المسافر القانوني إخبارنا بأنه يحمل هذا الكم من المال يجب أن يكون هذا المبلغ أجل يجب ذلك هل جلست؟ لأننا وجدنا نقوداً إضافية وأنت لم تخبرنا بخصوصها نحن آسف نسيت أمرها لا تقلق سنطلب منك ملأ نموذج إقرار مالي حسناً عليك تدوين حساباتك المصرفية والعنوان وكل هذه الأشياء بالطبع وجدنا المزيد من النقود في النهاية لكنها ما زالت أقل من عشرة ألاف دولار أمريكي لذا طلبنا منه تصحيح تصريحه وملء الاستمارة ثم تركناه يذهب يمكنك الذهاب شكرا التقط امتعاتك عن الحزام الدوار لا تترك امتعاتك هنا من فضلك ماذا عن بذور الشمام؟ إنها لي. هل هي مطحونة أم كاملة؟ مطحونة جيد وذكي مرحبا سيدي أريني جواز سفرك. حسنا هل هذه كل أمتعاتك؟ أجل ماذا لديك؟ طعام طعام؟ سنقوم بتفتيش سريع حسنا بالنسبة إلينا في قسم الزراعة نحاول التعرف على الميول الجديدة فقط من خلال معرفة بلد المنشأ هذا يبدو جيداً. عادة ما تكون الحقائب التي يسافرون بها وكميتها إشارة لنا. ونقول يجب أن أتحقق من هذا الشخص. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة, ستة, سبعة. أجل. سبعة. هل يوجد لحم ماعز؟ لا. لحم ماعز. لحم أبقار؟ لا. إن لاغوس مهمة بالنسبة إلينا قد تأتي منها الكثير من الأشياء يجلبون معهم جلود الحيوانات أحياناً بالإضافة إلى بعض الفاكهة التي قد تحتوي على بعض اليرقات التي نبحث عنها إذا هذا كله لك؟ أجل هل لديك متجر؟ لا لا؟ لا هل هذا كله شعر؟ أجل لمن هذا؟ لقريب زوجتي. حسناً. إذا أنت حتما تحمل أغراضاً لأشخاص آخرين. كلا. كلا؟ كلا. لماذا غلفت بشكل مختلف؟ حتى لا تختلط مع بعضها. إذا لماذا قلت إن جميعها تخصك؟ لا، أنا لم أقول ذلك. عادة لا يكون لدى المسافر العادي سبع حقائب ممتلئة. في حالة هذا الرجل كان يحمل أشياء لشخص آخر لذا كانت تلك الأمور بمثابة تنبيها لي حفنة كاملة من الأسماك أحضرت محيطا كاملا هناك عفن بعض الأسماك متعفنة نحن ننظر في أمور الأسماك لأنه في بعض الأحيان يحدث ما نسميه بالخلط سيخفون الأشياء في الأسماك معتقدين أننا لن نعثر عليها لكننا نفعل هناك المزيد من الأسماك لدينا حشرات في حالة الأسماك القادمة من نيجيريا ما يفعلونه هو تركها كي تجف أثناء ذلك يضع البعوض والذباب البيوض في الأسماك عندها نرى اليرقة تخرج من السمكة وعندما لا نرى سلعة أخرى في الحقيبة فإن تلك الحشرات لا تشكل تهديدا لنا حسنا انتهينا لن ترغب في حمل أشياء لأي أحد مرة أخرى ليس كذلك؟ على الرحب شكرا لك <تصفيق> هناك عدة أشخاص في الملكية أرى الكثير من الأنشطة السيارة المسادفة لم تعود التحرك إنها مكانها من المعلومة التي وصلتنا هذا هو عنوان توقف الشاحنة وهناك معلومة عن استغلاله لتهريب الممنوعات وجدنا دليلا. من الأرض إلى الجو هل ترون أي بناء يمكنهم فيه إعداد الممنوعات؟ حتماً لديهم الكثير من المقطورات القليل من الأبنية الملحقة وهناك مقطورة واحدة عريضة حسناً يبدو أن الشاحنة ستفرغ حمولتها هنا قريباً انتظروا حتى يبدأوا بتفريغ الشاحنة ولا تهتموا بأي شيء آخر الهدف هو التأكد من إخراجهم للمحتويات وبعد ذلك سنحول معرفة ما الذي ستأول إليه الأمور الأمور تتسارع وعلينا الاستعداد يمكن أن يحدث أي شيء في ثوان حسناً يا رفاق المجموعة الأولى ستأتي من الغرب وهذا سيذهب بكم إلى الأعلى ثم إلى المنعطف وسيضعهم في مكان إقامتهم مباشرة ستحمي مجموعة الجانب الجنوبي والشرقية للمنزل استعدوا لاحتمال أن يبدأوا بالتحرك فوراً لذا إذا صعدوا إلى الشاحنة استعدوا للانطلاق هل من أسئلة؟ رائع. حسناً نحن مستعد. ها نحن ذا نحن ننطلق تم تعييننا للقيام بمداهمة. ريفرسايد مستعدون؟ أجل علم إذا رأينا أي ممنوعات تخرج من السيارة سنتحرك هناك عدة أشخاص في الملكية لا أستطيع رؤية أي منهم حول علم أمور كثيرة ليست معروفة ليس لدينا فكرة عن الأشخاص الذين ننخرط معهم إنها منطقة ريفية لذا إنه مصدر قلق لسلامتنا جميعا هناك شخصان يتجولان في الخارج باتجاه العرضة إنهما في الخلف بجانب خزان الوقود نزلا إلى أسفل القسم الخلفي للشحنة البيضاء يقوم شخصان بجلب حوية كبيرة علم استعي ويبدو أنهم بدأ بشطه الآن إنهم إن يسحبون خزان الوقود الذي نشتبه هو أنه مكان البضاعة المهربة نحاول معرفة إن كانت موجودة في قسم من خزان الوقود لكننا نشك أنها ممنوعات من نوع سائل تلك الأباريق ستذهب إلى المختبر اليوم سنجري عمليات تفتيش على الرحلة القادمة من مونتيغو باي جامايكا من المعروف أن هذه الرحلة بالذات تحتوي على ممنوعات مختلفة لذلك سنقوم باستخدام كلاب التفتيش رائحة. رائحة قوية هنا بهذه الحقيبة لقد تلقينا تحذيرا بخصوص إحدى الحقائب ما هذا؟ لقد وجدنا شيئا ما ها نحن ذا ماذا وجدت طاحونة؟ أجل توجد بقايا من سجائر ممنوعات على الأغلب درب الكلب لينتبه إلى الروائح والممنوعات من أقوى الروائح التي درب على تمييزها هل وجدت نوعا آخر من الممنوعات؟ أجل جيد جيد يوجد بعض ورق اللف وبعض القوارير الفارغة حيث يخزنون عادة الممنوعات توجد رائحة عالقة سنجعل هذه الحقيبة تصعد في النهاية. سنرسل الحقيبة عبر الحزام وسنتواصل مع الضباط داخل المطار حتى يتمكنوا من التعرف على المسافر. إنها قادمة نحوكم. لننتظر حتى يطالب الشخص بالحقيبة. أي حزام هو؟ الحقيبتان هناك. ما زلنا نراقبهما. قد يكون الرجل مازال في قسم الجوازات. سيدخل مسافروا رحلتين الآن قد يتأخر خروج البعض أقترح أن نوقف بعض الناس للاستجواب كيف الحال؟ بخير جواز السفر؟ حسنا تسافر لوحدك؟ نعم نحن نبحث طوال اليوم ونفتش حقائب الناس ما وجهتك الأخيرة؟ لوس أنجلوس استمتع بيومك يتدفق الأدرينالين في جسدك عندما تضبط الشحنة التي تبحث عنها وتعمل من أجل التالية كم بقيت في كولوبيا سيدتي؟ 17 يوما حسنا شكرا لك شكرا لك لقد تركوا حقائبهم لا بد من أننا أخفناهم حقا حتى تركوا حقائبهم عمدا من الممكن أن يكونوا قد رأونا فشعروا بالخوف وتركوها عملنا لا ينتهي الآن قمنا ببعض التحريات وحددنا هوية المسافر. غرامة المطحنة فقط 500 دولار. هل يمكنكم الانخفاض قليلا للحصول على رؤية أوضح؟ حسنا علم. من المؤكد أنهم يفرغون حمولة هذه الشاحنة البيضاء الآن ألم وهل ما زالوا في الخارج؟ أرى شخصا واحدا يدخل ويخرج إنه يحمل القدور التي عبأوها فلنرى الآن إلى أين سيذهب ستبدأ الأحداث خلال وقت قصير لقد حملها إلى داخل مبنى ملحق أبيض والآن جميع الناس دخلوا إلى هناك وهم يفعلون شيئا ما هذا هو المصنع هذا هو البناء الذي تريدونه لقد تولينا هيا الأمر بنا. هيا تحركوا تحركوا هنا الشرطة دعوني أرأيديكم نفذوا لقد تولينا الأمر هيا بنا تحركوا تحركوا الشرطة هيا بنا هنا الشرطة دعوني أرأيديكم نفذوا قبضتم عليه؟ نعم قبضنا عليه كل شيء بخير هل يمكنك أن تكبل يدي هذا الرجل؟ كم شخصا اعتقلتم؟ قبضنا على اثنين رجل وامرأة قبضت على اثنين في الخلف هنا أيضا حتى الآن ألقينا القبض على ستة أشخاص أكدوا أن هناك مشتبهاً آخر ما زال طليقاً في الأرجاء لمعلوماتكم أيها الرفاق من الأرض إلى الحوامة راقب المنطقة في حال كان هناك بعض الهاربين علم اخرج رافع يديك ما زال هناك رجل طليق لذا علينا تفتيش المجمع بأكمله هيا بنا إنها منطقة صعبة التفتيش هناك العديد من عربات السكن المتنقلة والعديد من الدور ولا نعلم إن كان هناك أي سكان علينا التقيد بمعايير السلامة كنوا حذرين. افتح غطاء المحرك وافتح الصندوق سألقي نظرة. حسنا. هل أفتح الصندوق أيضا؟ نعم من فضلك وتأكد أن الأبواب غير مقفولة الغالبية العظمى من الناس القادمين هم مسافرون قانونيون يعبرون لأسباب مختلفة شكرا على تعاونك استمتع بيومك شكرا لك وأنت أيضا لكن عليك أن تكون يقظا دائما لأنك لا تعرف من قد يحاول العبور مرحبا كيف الحال؟ بخير شكرا جيد من فضلك افتحي غطاء المحرك والصندوق أريد أن ألقي نظرة الغطاء أجل أعرف أن هذه تفتح الصندوق حسنا والآن غطاء المحرك إذا كنت لا تستطيعين إيجادها فسأساعدك حسنا أود منكم الترجل من المركبة والاقتراب من الطاولة حسنا تمت إعادة الفتاتين بسبب إنذار الحسوب لقد جاءتا عبر ممر المسافرين الموثوقين. ممر دخول سينتري من دون أن تمتلك الصلاحية لذلك فأرسلهما الضباط إلى هنا ليتم التحقق من أمرهما لا يهم ما يحدث كل السيارات التي ترسل إلى هنا يجب التحقق من أمرها نحن نبحث عن أي شيء خارج عن المألوف أي شيء قد تم التلاعب به ننظر إلى البراغي أو أي شيء غير ثابت تم التلاعب به قبل أن تأتي المركبة إلى هنا علينا تفقد الحقائب دائما هناك شيء جديد يفاجئني كل يوم لقد رأيت كل شيء رأيت الكميات الكبيرة من القريدس وكل أنواع معدات الممنوعات لقد رأينا أسلحة تأتي إلى هنا ذخائر وسكاكين وأموال وكانت مخبأة في كل مكان من داخل الأبواب وحتى الصندوق هل هذه السيارة مستأجرة؟ نعم هل تمتلكين الأوراق الثبوتية لذلك؟ لدي رسالة إلكترونية رسالة إلكترونية؟ نعم أين هي؟ في هاتفي أيمكن أن أراها؟ ها هي إنه الاتفاق حسنا جيد، كل شيء جيد أنتما جاهزتان للانطلاق لم أجد أي شيء مشبوه في العربة في هذه المرحلة فإن ذلك ينهي التفتيش سنخرجهما من هنا هل حذروك من استخدام الممر من دون امتلاك الصلاحية؟ نعم أعطوك الورقة وكل شيء؟ نعم كوني حذرة استمتع. شكراً وأنت أيضاً بعض غمازات الطوارئ وستعبر من الممر الثانوي إلى الأمام. كان لدينا ضابطة في الممر الرئيسي. لقد رأت شخصا قلقا جدا. وقالت أريد أن أبحث أكثر بخصوص ذلك. قررت أن تقوم ببعض التحريات الإضافية وأرسلته إلى جهاز الفحص العمودي. أنا أفحص العربة بواسطة جهاز التصوير. بحثة عن أمور غريبة أو أي شيء يكون وجوده خارجا عن المألوف في بعض أنواع السيارات. هل هذه سيارة هجينة؟ هل نتابع؟ هناك أمر يدعو للشك. حسناً. مسحة واحدة لجهاز الأشعة فقط كفيل بالكشف. لهذا يجب أن نكون يقظين في كل الأوقات. ننقر على الباب ونفتش عن أي تلاعب بالأثاث قد يكون العثور على شيء صعباً لكن إذا نقرت بالشكل الصحيح يمكن أن تشعر بشيء لا شيء هنا بعض القمامة هذه سيارة سليمة حسناً سنرى انظر كان يجب أن نجد إطاراً حسناً سنرى انظر كان يجب أن نجيد إطاراً هنا حسناً يبدو أن كل الطرود متشابهة بناء على خبرتي أعتقد أنها ممنوعات يبدو ذلك من ملمسها فهي مفتتة وليس لها رائحة يمكنكم رؤيتها هنا إذن كنت محظوظا هذه المرة حسناً، بعدها سأذهب إلى مركزنا مركز المواد المهربة ومع الممنوعات سأعد الممنوعات واحد سبعة عشر، ثمانية عشر تسعة عشر، ثلاثون يبدو أن عددها 30 كيسا، ومن هذه النقطة سأقوم بأخذ الممنوعات التي صادرتها وسأخضئها للاختبار سأبدأ الآن باختبار المواد المصادرة باستخدام الجهاز لنرى ما إذا كانت النتيجة إيجابية أم لا إيجابية. إنها ممنوعات باللورية حسنا الممنوعات أكثر ما نصادره والآن لنزنها تفضل شكرا لك وضعناها جميعا هنا 30 مغلفا من الممنوعات بوزن 14 كيلو جراما وأربعمائة جرام تقريبا الآن سأستدعي عميلاً من الأمن الداخلي ليتولى القضية وليضع المشتبه به قيد الاعتقال وبعدها سيتم إطلاف الممنوعات وحرقها في إحدى منشآتنا أن يخرج رافعاً يديك إنه هنا الشرطة ارفع يديك عاليا تعال إلى الخارج هل من أحد آخر؟ أنت لوحدك؟ هل من أحد آخر هنا؟ استدر استدر <تصفيق> قف هنا كان هناك مشتبه بهم يجرون خلف المكان وتم توقيفهم هناك وبعدها واجهنا أفراد آخرين الآن نقوم بالحصول على هويات الجميع ونتأكد من مذكرات التوقيف والتفتيش وسنبدأ من هذه المعلومات إلى المروحية لم نعد بحاجة إلى مساعدتكم هنا شكرا أحسنتم عملا نراكم لاحقا إذا أردت التحليق قربنا تفضل نعم نحن نسبقكم بخطوة ها هي سيارة متهم هناك هذا النوع من الشاحنات له خزانان للوقود الأول هنا في المقدمة يبدو أنه مكان احتفاظهم بغالبية المنتجات ما مكان داخل خزان الوقود إلى قوارير مياه بسعة 18 لترا يبدو أنها ممنوعات سائلة استخرجت من خزان الوقود واجهنا العديد من المشتبه بهم هنا في هذا المكان وعلينا أن نعرف أيهم متورط سنعرف ذلك من خلال المقابلات قبضنا على عدد كبير من المشتبه بهم ولم يصب أي من الضباط وما زال الجميع سالما لم يتبقى سوى تجهيز الجميع للانطلاق سنستدعي فريقا من المختبر سيقومون بفحص الممنوعات ومن ثم يأمرون بإطلافها كان هذا نجاحاً باهراً ألاف الكيلوغرامات من الممنوعات تعبر الحدود يومياً وخلصنا الشوارع من بعض السموم وأخرجنا مصنعاً من الخدمة هذا نصر لنا جميعاً اليوم هذا هو عملنا